وَلَنُجَعَلَنَّهُمْ مَلَكًا لَّجَعَلْنَا هَذَا رَجُلًا وَلَ لَبِسْنَ عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ ذِئْبَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ تَشَكَّرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكاذبين قل لمن السماوات والارض كل لله كتب على نفسي رحمه لا يَجْمَعَنَّكُمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرِيبًا فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَغُضِبَ لَا يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ مَكَثُوا فِي اللَّيْلِ وَمَا هَارُوا وَعِندَ الَّذِينَ سَمِعُوا قُلْ أَرَأَيْتُمْ أتخذ إِنْ اتَّخَذْتُ وَلِيًّا فَأَطْعِمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ يُطْعَمُ أَلاَ يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أن تكونوا علماء من اسلموا الا تكونوا من المشركين قل اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم نظيم من يصر عن يومئذ فلقد رحيما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 قلبي خير ان فهو على كل شيء قدير وان هو القاهر فوق عباده وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ